أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سينقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما وكذلك أُوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أمة القرى لتنذر أمة القرى ومن حولها وتذر يوم الجمع وتذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق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 شرع لكم من الدين ما وصّاه نوح والذين أوحينا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقو فيه كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبِ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي فَلِذَلِكَ منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنوا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 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها وعلمون أنها الحقيقة ألا إن الذين يمارون في الساعة ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف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 ان يقولون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك وينح الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات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 فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا, للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وجزاء سَيِّئَةٍ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 111. على الذين يظلمون الناس ويبغون في, الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 113. ومن يضلل الله فما له ولي من بعده وترضى من لم رأ العذاب يقولون يقولون هل إلى ما ردين من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ترف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، وَقَالَ الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم.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 117. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا لَهُ له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير 118. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظة. إن عليك إلا البلاء وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة منا